تقتلوهم فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمِيتَ, إذ رميت وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَى أَنْخَسَنَا إِنَّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَأَنَّ اللَّهَ مَوْهُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءكم الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لكم وَإِن تَعُودُوا عُدْوَانًا فَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كثرت وَأَنَّ اللَّهَ الله مع المؤمنين